كيف حالكم شيخنا عساكم بخير بارك الله فيكم إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله لكم الصحة والعافية الدائمة الكاملة أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء مكروه. شيخنا إن شاء الله إن شاء الله نحاول اليوم نختم سورة آل عمران حتى لا نطيل عليكم بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بإسناد شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى حديث المسلسل بالأولية إلى صحابي الجليل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء وبإسناد شيخنا إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للعلم الإيجيء على الله قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالت اليهود لما نزلت من من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في البقرة والحديد او لما دعاهم أبو بكر الإسلام قالوا إن الله إلينا نفقير ونحن عنه أغنياء ولولا ذلك ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم سنكتب ما قالوا في صحيفة أعمالهم او سنحفظه ولا نهمله وقتلهم الأنبياء بغير حق بحسد وعناد, وعناد قرنه به لأنهما كجنس واحد في العظم ونقول ذوقوا عذاب الحريق المحرق أي ننتقم منهم بأن نقول لهم ذلك ذلك أي العذاب بما قدمت أيديكم بسيب الذنوب صدرت من أنفسكم وهو من جملة المقول معهم وأن الله ليس بظلام للعبيد عطف على ما قدمت أي عدلنا يقتضي عدلنا يقتضي تعذيبكم وصيغة المبالغة لكثرة العبيد فإنها جمع محلي باللام نعم لا يفلو إما أن يقولوا عن إعجباله أو عن استهزاء، وأيما كان الكلمة العظيمة تذكر منه وقال بالحاجة الثانية بأن هذا ليس أول ما ركبوه من العباب ما ركبوه أو ما ركبوه من العباب بل هم أصلاء في الكفر والكفر منهم ميراث وولثوا من أجدادهم نعم وفي الحاشة الثالثة وإنه إشارة ظاهرة بأنه لو عب عن تلك الجرائم العظام التي هي العشر عشرين تقول تعالى فضل خلاصنا الآن الله تعالى كثير الظلم والعجب والعجل أن في الآية أن في الآيات القرآنية أكثر من عشرة بين أن أن تنفيص الأسنان وتوضيح السيئات وتعذيب المحسن والمسان مع المتيء في يوم في البياض ورم من ورق فهو هو تعالى بقضي به لا يقل من الملابس و حمى مع يقول و بذلك و صلاه و سلام عندنا تفسر قلبي الى بوضع الشيء في غير لائق ومع هذا هذا كل و بلغنا مسكه قرب من تصرف غير ادنى قالوا او ما يمكن وما تقوم به و قلت على ذلك وقد بينا من كثير رسالة مصردة قال فإنها جمع, جمع محلى باللامة الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار أي حتى يأتي بتلك المعجزة الخاصة وهي أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه تنزل تنزل نار من السماء تأكلها كما كانت لبني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل قل يا محمد تكذيبا لهم وإلزاما قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات المعجزات وبالذي قلتم تلك المعجزة الخاصة الذي تطلبون مني فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون من جاء لتلك المعجزة ثم قال مسلن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فليس فليس ببدع منهم أو ببدع منهم نعلو هكذا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر الكتب المقصوره على الحكم وعلى المواضع على الحكم وعلى المواضع والكتاب المنير الواضح المعنى المتضمن للشرائع والأحكام كل نفس ذائقة الموت وعد للمصدق ووعيد للمكذب وإنما توفون اجوركم يوم القيامه تعطون تمام جزاء اعمالكم فمن زحزح عن وبعد, وبعد عن النار وبعد عن النار وادخل الجنه فقد فاز ظفر بالبغيه ومن حياة الدنيا اي زخارفها الا متاع الغرور كمتاع يدلس فيه على المستام المستام فيغر ويشتريه فمن اغتر بها واثرها فهو مغرور نعم، قال المستعم المشتري. إلا لتبلونا أي والله والله لا تختبرن في أموالكم بإهلاكه والأمر بالانفاق وأنفسكم بالجهاد والقتل والأمراض والحقوق والصلاة والحج. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذن كثيرا من هجاء الرسول والطعن وتشبيه بالنساء أمرهم بالصبر قبل الوقوع ليوطنوا أنفسهم عليه. نعم. ذكر من فتحه قال وإن تصبروا على الأذى وتتقوا الله فإن ذلك أي الصبر والتقوى من عزم الأمور معزوماتها أي التي يجب العزم عليها أو مما عزم الله أي مما عزم, عزم الله وأمر وأمر لعله وبالغ فيه وأمر وبالغ فيه أو مما عزم وأمر وبالغ فيه قال عطاء من حقيقة الإيمان. وَإِذْ أَخَذَ الله أَيْ أُذْكِرُهُ مِثَاقَ الذين آمُوتُ الْكِتَابَ يُلْسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ نعم. الثالثة يعني العزم مصدر بمعنى المفعول أي المعزوم عليه والفاع والفع والبا... والعزم أي يجب عليك أن يعترف على ذلك. والله تعالى أراد بالقضاء وفرضه من الصفة ولا كماب المرزوق عقب العزم توطيح النفس و. ف... وعب التغلب لذلك لم يجزه له بذلك نعم وقال في الحديث والله ظاهر انه كل من اتقى الله بعلم شيء من الكتاب اي كتاب اي اي ايدام كان كما يفيد ان في الكتاب كان قداده عامه بالعالم وكذا قالهم الشعب وهف على ف لا تبييننه للناس حكايه لمخاطبتهم أي والله لا لن... تبينن لا تبينن الكتاب بجملته لهم لا تبينن الكتاب بجملته لهم ولا تكتمونه فنبذوه اي الميثاق وراء ظهورهم هو مثل في ترك الاعتداد والاعتبار نعم بنك هو جنف ولكن بين في وذكر منه ولكننا نحن نتحدث عن افرادنا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بينه نحن يبعد نحن نحن تقول نحن نحن لأنهم أهل القرآن أهل نحن وهو نحن عبد الله الصوت وايد متقطع من من منك ما ادري ليش اقرا اقرا اشوف مره ثانيه قال قتادة هذا ميثاق اخذه الله تعالى على اهل العلم فمن علم شيئا فليعلمه إياكم وكتمان العلم فإنه هلك وقال أبو هريرة لو لم الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية كذا في المعالم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل علما يعلمه فكتم ألجم بلجان النار نار أخذته كذا في الفتح نعم قال واشتروا به ثمن قليلا أخذوا أخذوا واشتروا به ثمن قليلا أخذوا بدله قليلا من حطام الدنيا فبئس ما يشترون يحتارون معنى أنهم أخفوا الحظ ليتوسلوا وقدان شيء من الدنيا فكل من لحق للناس وكتم شيئا منه لغرض فاسد هيلا على قرمة وتضييب لقلوبهم أو لجرم بعد أو لدقية وخوف أو بخل بالذين دخل تحت هذا بعيق. عشان الله ولك شيخ قال أخذوا بدل أبو قرين. عشان الله ولك نعم. ولا تحسبنا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم تأكيدا للأولي بمفازة. من جات من العذاب أي فائزين بالنجاة منه ومن قرأ بالياء ففاعله الذين وفعوله الأول متصل بالتأكيد ولا حذف نعم قال الزجاج في, بأن عنه في وما يبدا وما بان الذي جرى متصل بالاوج وتتكون ذهو لا تقولننا زائدا اذا أهكى بكذا او كذا فلا تكنه صادقه وذكر من ان بمعنى فائزين ثاني مبعودا <تصفيق> ليس إذ ليس المذكور سابقا إلا الفعل والفعل الضمير المنصوب المتصل بالتأكيد والمفعول الأول ولا حذف وهو أول ولا مما قاله الزمخشري ولاهم عذابا أليما للكفر من, من كتمانهم آيات الكتاب وقد صح أن مروان أرسل أحدا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال لئن كان كل كل منا فريح بما بما أتى وحب أو بما أتي وحب أن يح أن يحمد أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبا أجمعين فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم وهذه إنما نزلت فيها الكتاب وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ما بغير الواقع فظنوا أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروا وفرحوا بكتمانهم أو نزلت في قوم تخلفوا عن غزو ثم اعتذروا وحلفوا واستحمدوا وقيل وقيل في المنافقين يفرحون بنفاقهم ويستحمدون المسلمين بالإيمان ولله منكم السماوات والارض الله على كل شيء قدير فلا يعجز او فلا يعجز عن الانتقام نعم في الأولى. وابن, أبي وابن عن بن عبد الرحمن بن عود. وقال في الثانية اي طلب الرحم متوسلين اليه بذلك اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحجه تروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري نعم اذن في خلق السماوات والارض هذه في ارتفاعها واتساعها مع ما فيها من الكواكب المختلفة وهذه في انخفاضها وكثافتها وما فيها من البحار والجبال والاشجار والانهار والزروع والثمار واختلاف الليل والنهار تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر فتره لطول هذا او يقصر هذا فترى يطول هذا أو يحصل ذلك ثم يعتدلان ثم يطول الذي كان قصيرا ويحصل الذي كان طويلا وكل ذلك تحليل وكل ذلك تقدير العزيز العليم لآيات لآيات لئل الألباب دلالات على الوجود والوحدة والعلم والقدرة لذا العقول الخالصة وقد ورد ويل لمن قرأها ولم تفكر فيها. نعم. الذين يذكرون الله الله وصف وصف لأولي الألباب قياما وقعودا وعلى جنوبهم يصلون قائمين فإن لم يستطيع فقعودا فإن لم يستطيع فعلى جنب او المراد مداومة الذكر لأن, لأن الإنسان قلما يخلو عن إحدى هذه الحالات. قوله قياما مصدر بمعنى الفاعل وقعودا يحتمل أن يكون جمع قاعد ومحل على سبوبهم نصب على الحال عطف على ما قبله أي على قيامهم نصب على الحال عطف على ما قبله نعم قال ويتفكرون في خلق السماوات في الأرض وما أبدع فيها استدلال قائل استدلالا قائلين ربنا ما خلقت هذا أي الخلق نعم قال الاولى هذا إشارة إلى الخلق في خلق السماوات على ان. المراد به المخلوق أو إشارة سموات الله لأنهما فيما مخلوق وصفة موضع المحلوق كما اشرنا إليه وقيل حمال من هذا بكرمين. باطلا أي خلقا عبثا بل خلقته لحكم عظيمة سبحانك ونزيه تنزيها لك من خلق العبثي فقنا عذاب النار علمنا أنك منزه عن خلق العبث بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقنا عذاب النار بحول ربنا إنك من تدخل تدخل النار للخلود فيها فإن الخزي كما قال الله كما قال تعالى يوم لا يخزي يوم لا يخز الله النبي التحريم إلى آخره نعم نعم أن الخزاء لا يكون للمؤمنين ولا شك أن بعض المؤمنين بشؤم ذنوبهم يدخلون النار مدة أرادها الله فعلم أن المراد من الدخول هنا الخلود كما قال أنس وقتاد وسعيد المسيبي وذكر منه ف... نعم فقد أخذيته أهنته غاية الإهانة وفيه شعار بأن العذاب الروحاني أو الروحاني أفضع نعم أجد بين يالله وما يتمنى العبد أن به إلى أن روى الحافظ أبي عثمان الموصلي أنه قال عليه السلام وذكره وما للظالمين من أنصار ينصرونهم في الخروج من النار ووضع الظاهر موضع المُبَرِّ ليُعلَم أو ليعلم أن سبب الخلود ظلمهم وهذا دليل على أن المراد بالدخول ها هنا الخلود لأن الداخلين من من الأنصار نعم النطرة هي الدفع بالطريق الغلبة والشفاعة بطريق المسألة نفع يعني هي الدفع بالطريق الغلبة والشفاعة بطريق المسألة فنفى الناصر فنفي الناصر أدل على في شفع قال أنا لا تنفعها أشفاعة ولا أمصرون قلت وإنسا والمتبادئ نفي الناصر عدم الخلاصي بوقتهم من أمام المنصف الصوت بارك الله عبد الله. طيب ربنا إننا سمعنا مناديا أي أي محمد عليه الصلاة والسلام أو القرآن ينادي للإيمان والنداء يعدى بإله واللام لتضمنه مع الانتهاء والاختصاص. نعم. الخامسة يعني أن في الدعاء إلى شيء والنداء له والهداية إليه اختصاصا للفعل به وانتهاء إليه. سواء عبر الاتهام الذي لخص للاختصار او بإله الذي لده قاية نعم ان اامن بربكم اي امنوا أي بأن آمنوا. نعم فإن ان يكون فإن فإن بدون بدون الشدة فإن مصدرية. الصوت بعبد الله الصوت يدفب ويأتي فآمننا قال فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كبائرنا وكفر عنا سيئاتنا فغائرنا بقبل الطاعات وتوفنا مع الأبرار معدودين في زمرة الصالحين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنتهم أو على تصديق رسلك من الثواب فعلى الحقيقة استعاده من سوء العاقبة مخافة مخافة ألا يكونوا من الموعودين ولا تخزنا يوم القيامة لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد إنك لا تخلف الميعاد البعث بعد الموت نعم الألاف الصح عن ابن عباس أن الميعاد البعث بعد الموت وعدم وعدم خلف بإثابة المطيع وعافى العاصي فاستجاب لهم ربهم يعدى بنفسه وبالله أني أي بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بيان عامل نعم. الثانية أن بياني أن من بياني والمراجب بالعامل الشق العامل فيه بعضكم من بعض في الدين أو كلكم من آدم أو لأن الذكر من, لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر قالت أم سلمة لأرسل الله لم نسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله تعالى فاستجاب له من آخره نعم قال بالحسن رضي الحاكم في وقال صحيح على شخص قريب ولم يخلق فالذين هاجروا تفصيل الأعمال وأخرج من ديارهم مقودا في سبيله وقاتلوا الكفار وقتلوا في الجهاد لو كفرنا لامح ون عنهم سيئات ولو ادخلناهم جنات تجري من تحت انهار تحتها جارية ثوابا من عند الله اي لا اثيبنهم ثوابا من عند الله العظيم والله عنده عشو الثواب على الطاعات يعني مفهن مفهن ان قوله لو كفرنا عنهم ولو دخلناهم في معنى لا لدينا كفره في البلاد من السعي لانه في البلاد من الساعة ان يكون هناك من في هناك من يكون قال بعض المؤمنين هناك من الخير ونحن في من يكون في الجهد نزلت الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد وغيره متاع قليل أي ذلك التقلب متاع قليل لقلة مدته وفي وفي جنب ما أعد الله للمؤمنين ثم مأواهم جهنم وبإس المهاد ما مهد لأنفسهم أو الفراش جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تأخير أنهاروا خالدين فيها نزل من عند الله هو ما يعيد للنازل ونصبه الحال من جنات والعامل الظرف وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب في الفجر في الدنيا وإن من أهل الكتاب لما يؤمن بالله دخلت الله على اسمي على السمي على اسم أو إن للفصل بالظرف نزلت لما توفي النجاشي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كما يصلي كما يصلى على الجنائز فقال المنافق ان تصلي على على علج هكذا لعله علج أو علج تنظرون يا إخواني ما هذا ما أتى بارض بأرض الحبشة أو في ابن سلام وأصحابه أو في جمع من حبشة والروم أسلموا أو في مؤمني أهل الكتاب كلهم نعم رواه ابن مردوي وابن جرير عن قدادة وروى ابن أبي حاتم عن أنس ابن مالك وقال بالحجة الثانيه العلج الكافر الضخم العلج الضخم طيب أحد يعني ينظر إلى هذه الكلمة العلاج من علج لا أدري وما أنزل إليكم القرآن وما انزل إليهم من كتبهم خاشعين لله حال من من فاعل يؤمن لا يشترون حال آخر بآيات الله ثمن قليلا لا يأخذونه بأي لا يأخذونه بدلها كما يفعل المحرفون أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب فالأجر الموعود سريع الوصول اليهم يا أيها الذين آمنوا صبروا على دينهم على دينكم وعلى امر الله أو على البلاء وصابروا على عدوكم ورابطوا أنفسكم علج حسن لك علج طيب علج يعني نعم طب المعنى يعني حتى نوضح نتنظرون في القاموس وصابروا على عدوكم ورابطوا انفس انفسكم في مكان عبادة او داوموا على او داوموا او ابدانكم وخيولكم في الثغور او المراد انتظار الصلاه بعد الصلاه واتقوا الله نعم نعم, نعم نقرأ نقرأ عند قول مقاتل والسدي وغيرهما وقال بالحشيط الرابع هذا هكذا قال ابن عباس وساعدكاء يتعاونون وغيرهم وفي مسلم هذا اخبركم بما يحب الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يعني. مش يعني فذلك, فذلك, فذلك, فذلك واتقوا الله في جميع الامور وفيما بينه وبينكم لعلكم تفلحون لكي تفلحوا في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين أكمل, أكمل الحمد وأتم اللهم نسألك الفلاح في الدنيا والآخرة بحمد الله تبارك وتعالى أتممنا وأنهينا سورة آل عمران وهكذا نقف هنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم قرعنا حتى الآن تقريبا 38 مجلس صورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. نسألكم شيخنا بما قرأناه حتى الآن الإجازة وكذلك الاجازه العامه في هذا التفسير ببقية الكتاب. عبد الله خلي الصوت واضحة. قابلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم الإجازة بالكتاب الباقي شيخنا تجيزنا بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم ولا حرمنا من الله منكم شيخنا بإذن الله شيخنا إذا كان لنقاء نستكمل القراءة ببقية الكتاب إلى ذلك الحين نستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أخواني من باب التنبيه طيب العلج وصعب المعاملة قال الذي يُصَلِّي المعاملة غليظ المعالجة بأتقه الكافر لتبرمه عن الهدى ل لقال لغير ضلاله وضيق خلقه طيب شن الله أبو إليك شيخ كمان طيب إخواني تنبهن يعني ننبهكم أن الشيخ يعني لعله يعتذر عن استكمال هذا الكتاب ولذا نحن قد طلبنا منه أن نستكمن هذا هذه السورة ونسأل الإجازة فيما فيما قرأناه وسمعنا وإجازة بالباقي وإن شاء الله إذا سمح لنا يعني وصلنا من الشيخ يعني ما يمكن نحن أن نكتبه لكم بإذن الله نفعد في هذا أو إذا سمحنا أن نستكمل فنعلمكم بإذن الله تعالى فنطلب منكم الدعاء لأن الشيخ قد قال أنه مريض وقد ضعفه وقد تجاوزنا يعني أكثر من ثلاثين مجلس فإن شاء الله إذا تيسرى نقرأ الباقي دعواتكم لاستكمال القراءة إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته